124. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 125. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يذبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه 114. إلي مرجعكم جميعا وعد الله حقا 115. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصف 116. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 117. هو الذي جعل الشمس غياء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 121. وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون 122. أولئك مأواهم النار بما كاموا يكسبون 123. إن الذين آمموا وعملوا صالحات يهديهم ربهم بإيمانهم 124. تجري من تحتهم الأنهار في جنات فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعوانهم ان الحمد لله رب العالمين ولومعدل الله للناس الشر مستعجله بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 وَلا قَدَاه لكنقُرونَ قَضَلِكُمْ لََّاظلَمُ وَجاءتُمْ رُسُلُون بِالْبَيناتِ وَمَا كَامُوا لؤمنِنوا كَذَلِكَ نَجَز الْ القَوْمَ الْ المُجرين ثَُّ جَعلنكُمْ خَلَائ فَ فِي الأرضِ مِن بَعْدٍ نَظُرَ كَيْيفَ تَعْعمللون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَا وَبَيْنَهُمْ قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لَئِنْ أَتَى بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَلِهِ لَنَكُونَنَّ مِنْهُمْ لَازِفِينَ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ مَنْ تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى عَلَى الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من 124. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون 125. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 126. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغُنْمُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ مُسْرِعُ مَكْرِهِ إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح قيبة وفرحوا بها جاءتها, جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن ادعوا الله مخلصين له الدين لانجيتنا من هذه دعوا الله مخلصين له الدين لانجيتنا لأن من هذه لنكونا من الشاكرين فلما انجهنا لذا يرجون في الارض بغير الحق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 سَخَّرَ لَكُمُ نَبَاتَ الْأَرْضِ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزِينَتَهَا وَضَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَن لَّن يُؤتِيَ أَمْرُنَا لَيْلًا أَمْ نَهَارًا فجعلناها حصيدا, فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ 124. كذلك مفصل الآيات لقوم يتفكرون 125. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 126. أحسن وَلَا أحسنوا الحسنى وزيادة 127. ولا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصين كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 124. نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا وَقَالَ وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 125. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 119. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت واردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون 110. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَأَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَنَّاسِفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يهدي إلى الحق. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ 124. أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون 125. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون 126. وما كان هذا القرآن أن 119. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 110. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 111. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولن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 أَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَثُونَ بَيْنَهُمْ قَدَ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِذُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا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 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أم نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما 119. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 110. ويستنبئونك حق وقل إي ورب إنه لحق وما أنتم بمعجزين 111. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض 117. وأسر النذامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 118. ألا إن لله ما في السماوات والأرض 119. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون 111. يا أيها الناس قد جاءوا 126. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 127. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق قُلْ منه حراما وحلالا 128. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم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 وما يعزب عن ربك من اثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الا ان ملياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون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 إن يتبعون إلا الظن عنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتقذ الله ولدا سبحانه هو له 119. ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا فتقولون على الله مَا لا تعلمون 110. قل إن الذين افترون على الله الكذب لا يفلحون 111. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا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 فإن توليتم فَمَا سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنديناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 124. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين 125. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 126. فلما 117. قالوا إن هذا لسحر مبين 118. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساقرون 119. قالوا أجهتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم في الأرض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 114. إن الله لا يسلح عمل المفسدين 115. ويحبط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون 116. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفقنهم وإن فرعون لعاد في الأرض وإنه لمن المسركين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 وَأَنْحَنَّا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَرَا وَآلَ قَوْمِكُم هَذِ النُّصْرَةَ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُرًى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّ عَن سبيلك.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 إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا هُمْنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمُ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفْعَا إِيمَانُوا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَا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 114. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وانظر عن قوم لا يؤمنون 115. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلين 116. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين 117. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا